لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ, لهو الغني وإن الله لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيد وَإِنَّ